يُرسل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَاراً مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَرَأَ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً